ابني يعني أغلى حاجة عندي انت ضاري وانت سندي حياتي كمليت بي انت فرحة من بدر استنيتها يحلى حاجة نتمنيتها ربنا يا نورت قميتنا يا أحلا دي في حياتنا خلاص اليوم بقى في جمال مولود ابني نور عيني يا فرحة عمري وسنيني بشوفك فجاب لقيني بيت مبسوط نفسي تبقى أحلى حد نفسي تبقى أحلى مننا هو تبقى أحلى الناس عمري عمري ما بعد عنك عمري ده أنت لما بتيجي في حدني ده ما لأحسان